وَمَنَّ الَّذِينَ سُعِدُوا فِى الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وففوهم نصيبهم غير منقص، ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه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 إنه بما تعملون بصير ولا تركنو إلى الذين ضلموا فتمسكوا النار ولا تركنو إلى فتمسكوا النار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 ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبركم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أثرفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون